ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون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 قذر فسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرود فأنشأ لكم به جنات من نخيل وأع نا في لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تقولون وشجرة تخرج من طور سينا تنبت بالدهن وصبغ للأكل وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَأْكُلُونَ وَمِنْهَا تَسْتَوِي وعلى الْجِبَالُ وَالْحُطَامُ وَمِنْهَا تَخْرُجُ ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تَتَّقُونَ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 قال رب انصرني بما كذبوا فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فسل فِيْ جَامِنٍ كُلِّ زَوْجَيْنِ ثَنَيْنِ وَأَهْلَكَ فَاسْلُبْ فِيْ جَامِنٍ كُلِّ زَوْجَيْنِ ثَنَيْنِ وَأَجْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ولا تخاصبن في الذين ظلبو إنه مورقون فإذا استويت أنت وَمَنْ مَعك عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّا بِنَا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وقل رب أنزل لي مزلا مباركا وأنت خير المزلي إن في ذلك لا ياتي وإن كنا لمبتلي ثم أشأن من بعد عندهم قرن آخر فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله مالكم من إله غيره أن فلا تتقون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 فيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قدير ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بحر هم قرونًا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا ترى كلما جاء أمة الرسولها كذبوه فأت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 إلى فرعون وملئه فاستكبه وكانوا قوما عالِد فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ لِمِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ وَأَنْزَلْنَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا بَنِينَ وَأَزْوَاجًا وَأُمَّهُمْ آيَةً وَآوَيْنَاهُمْ إِلَى رَبٍّ ذَاتِ قَرارٍ وَمَعِيدٍ يَا اخلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعون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 بهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في خيرات وهم لها سابقون.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 ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آيات تتل علىكم فكونتم على أحقابكم تنكثون استكبري نبه سامرا تهجر أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَ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 أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرٌ رَازِقٍ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ غِراط لناكب ودن رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لللج في طغيانهم يعمهون ولقد اخذناه بالعذاب فاستكانوا لربهم وما يتضرعون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 وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويُميت وله اختلاف الليل والنَّهَار أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْقَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قالوا أ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أ إننا لم بعثون لقد أبنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساقط الأولد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 وَإِنَّ عَلَٰنَا أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ تُفَوَّضُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلِ الرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا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 قال خسدو فيها ولا تكلمو إنّه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فوفرنا ورحمنا وأنت خير الرحميد فَتَعْلَمُوا أَنَّهُمْ تخذتمهم سخريا حتى أن سوكم ذكري وكونتم منهم تضحكون <تصفيق> إني جزئتهم اليوم فيما صبروا أنهم هم الفائزين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 لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحسن